ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك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 انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ان به جنن دل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد افلم يروا الى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض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 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَةٍ اعملوا آل داود شكروا وقليل من عباد يشكور فلما قضينا عليه الموت ما دللهم على موته إلا دابة الأرض إلا دابة الأرض تأكل من سأته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 وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيق قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذروة في السماوات ولا في الأرض وما في شك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 جرنا ولا نسأل عن ما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفاتح العليم قل أروني الذين ألحقت به شركاء كلا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 لهم فاولائك لهم جزاء الض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 ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم؟ وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما أتيناهم من وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٌ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فكذبوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِظَمُونَ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 قريب. وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ